أحبك أنت وانت بالحب تكفيني أحبك أنت وانت بالدمع ترويني أحبك أنت وانت بالقلب تحنيني أحبك أنت وانت بالعين تسحرني أحبك انت وانت بالدم تفديني أحبك انت وانت في الحلم تلاقيني أحبك انت وانت بالهاج استناديني أحبك